واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيَاتٌ لقوم يعقلون تلك آيَاتُ الله نتلوها عليك بالحق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 وسخر لكم ما في السماوات وما في الْأَرْضِ جميعا منه إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يتفكرون قل للذين آمَنُوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون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 ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات وَالْأَرْضَ بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهُهُ هواه وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِهِ غِشَاءً فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امه جاثيه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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياته تتلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين